وَمَا كُنْتَ تَهْزُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ نَظِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَاعْبُدُوا إِلٰهَ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا انت وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين